بِسْمِ اللَّهِ وَرَحْمَةِهِ وَرَحْمَتِهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا وَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا وَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ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 ويل يوم اذل للمكذبين الم نخلقكم مما انهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر ويل يوم اذل للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احيا وامواتا جعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم واسقيناكم ماء انفرتا ويل يوم يذل المكذبين انقلب الى ما كنتم به تكذبون انقلب الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينققون ولا يؤذن لهم فيعتدرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون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 المكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون